والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب بقيعه يحسبهم ا ل ظ م آ ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 Allah. Allah.